واہ من الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس موں وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء موہل سرو نیو امک نار کم رقیب اتم امو رہل وَلَا سی بھیلت کلو امو رمونی کم اوکو بنک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 نک اد ن اللہ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا نفسنی امری آ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 وَمَنْ كَانَول فَنْ يَسْتَعسِف وَمَنْ كَانَ فَقير فَنْ يَأكُل بِالمَعْرُوف فَإِذَا دَفَعْتُم إلَيْهِم أَمولَهُم فَأَشْحِدُوا عَلَيْهِ وَكَفَ بِاللَّهِ حَسيبَ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 في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق الثتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق الثتين فلهن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 فإن كان له إخوة فلأمه استدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ الله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 ویل فت مفست ن تم مہیدو فی پوچھ أَوْ مؤتو او یل میلا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 نت موہی نیا مرنسو ابھی جرتن کو مو موحری من الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ ہتھ أُولَئِكَ احد لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اُہلین ترثوا النساء تری ولا سرح لتذهبوا ببعض ما بو بھی متحل اچن بھائی ش شرو ن فَإِن موف کئی کری تم تخر شالم لہ فی کون کفیور وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَبَتْ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 ن فیشتوں متوں سیلا الّمَ عَلَكُم أُمَّ هااتكم وَبناتُكم وَأَخواَواتُكم وََّ تُكُم وَخولاتُك وَبناتُ الأخي وَبَناتُ الأُخْتِ وَأَُّ هااتُكم الَّ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 کمتیخلین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 أَنْكِحُهَُّ بِإِدْنِ أَهْلِهَِّ وَآتُهَُّ أُدُورَهُ بِالْمَعْرُ فِي مُحْسْوَناتٍ وَيرَ مُسافِ حات مُحْسَْناتٍ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَقدَان.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 يريد الله ليبين لَكُمْ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيدُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اُہل امر تم پو بینک بل بری تک تیج وَلَا و پوسکم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 نصيب مما نصيب مما الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 تَكُ مسل تیوک مل دن اجور اہیم پکی پید ج من کل مچہ اج نبی کار الا شہید سروس نو سو لو مددی س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 فلم تجی ڈوم پتم فی دوں پئی بح بیو جو إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ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 من الذين هادوا يحرفون عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ پونا کلیم وَرَاعِنَا مسئن بِأَلْسِنَتِهِمْ ومسم فِي الدِّينِ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 لگین اتل کتاب مینو بیمان زلنا مف کلیم کو مساؤ دوں باری آؤ نم کمدا ان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 اَلَمْ تَرَئِنَا الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على اللہ الكذب وكفى به إثما مبينًا اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُونُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ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 نفروی آ سوفانسلیم نل جنو د بدل نم جنو دن وحی ازو کل العذاب ان کا نزی جن ہاکیما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 ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ أَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ہمتا آلو مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ فی الدونا صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من بياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وَلَوْ أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثيثا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 فَإِن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الذين الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيماً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 كو نكشور مبتانكت نو رتن أَجَلٍ كریب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَوَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مشيدة ہوں ہسانا تاری تم سیا تاری کل ملاؤ حادنچ فمین و مخویہ فمین نف سہید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 ون و کپ ترو فِيهِ کور ویخی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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بِالسَّلْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 اتوری دون او و مو فت پون سو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 فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ فِي الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ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 سَلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 لا يَسْتَو الْ القاعبُونَ منِنَ المُؤنينَ وَيرُُون يَبََّّرِ وَالمُجاهِدُونَ فيِي سَفيرٍ لهِذِ أَموالِهِم وَآافُسِهِم فَبَّلَ اللَّهُ المُجَهِدينينَ بِأَموالِهِم وَآافُوسِهِم على القاعدينينَ دَوجَ وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة وَكَانَ وكان الله غفورا رحيما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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِيَنَّ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَتَأْتِيَنَّ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 وتضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا قُمْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَانَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُجَادِلُونَ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَْ يَكسِب إثمَا فَإِنَّ ماَا يَكسِبُهُ على نَفْسِح وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكيمَ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمذه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وَلَ لَا فَللّ المغ لَكَ وَرَرحْمَتُهُلَهمم مَ الطائِفَةُم مِنهُم أَ يُظُّكَ وَماَا يُظّونَ إِلاا أَافُسَهُ وَماَا يَمُُونَكَ منِ شيء.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 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا ظَنَنَّ أَنَّهُمْ وَلَا أَمَنَنَّ يَنهَوْنَ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْقُونَكَ مِنَ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنَّى النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ وإنما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقومون اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ الأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء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 لو پہ امیل پولی مؤ بولیم وکنؤ نو م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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُكْثِرُهُمْ أُجُورًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَررفَعْنَا فَووقَهُ مُُّورَ بِمثَاقِهِم وَقُلناَا لَهُ مدُخُل الْ البَابَ سُجدَ وَقُللناَا لَهُ لا تَعْ فِي السَّبةِ وَآخَدنا مِنْهُمّ ثَاق غَالِيضَاء بِمَا نَقضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ قَبَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 يُرَبُّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 فَإِن كََ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُ مَّلُ سَان مَِّا تَوك وَإِن كَانُوا إخْوتَِّ جَلَ وَنِسَ فَلِذَّكَرِ نِسْلُ حَبضِل الأُثَيَيين يُبَيين اللهَّهُ لَخُم آ تَبلُّ والله بكل شيء عليم